ا ل د ي ي د ز فاكشر هنا ده ياخد شكل كوزا ن ا ب ش يبقى ل و ك ا ل ا ي د فرايزن زي الحاره اهم حاجه هتكون خطر عشان ي ك ي ز ت ايه ا دي دي الحته ا ل ي بتدور زي ما هو ا ل ش ا و ش او الكويت ه ن ق ع ياخد شكل كوزا نابشط ي و ل ي يبقى موز ريزن ا ن و ر د ا و ا ن ف ر ت و بيتس ك و ت و ر و ش ر م ي ر ه وزاد خينا خ ر وزاد خينا هي اللي ا ح ن ل ج و ا ه ا ح كلام م ن ط ب ي يعني ادي عندي ديفيد خ ش ا و ش مدور علي الحته ع م ل ه يبقالي ب ه منها ハマーであり、ああり、あああああああ يعني جديت ولكن هذا هو مسؤول عنه ا و م س ا و ل ا ش ممكن ي عنه المكسيمة ومسؤول ي ايه محيطة يبقى انا كل فن ا عنه ي ومسؤول كالفر عنه عين باك アシュラン。 هو ا ل ق ا ط ر ع ا م يا ف ز و ا ي الخاطر عامه اجل الزام في جيشه بلدتنا في ا ل ز ا ن فاضي جيشه وراء الزام في الزام في الزام في ا ل ا م في الزام ج ي الزام في الزام في الزام في الزام في الزام في الزام في الزام في الزام في الزام في الزام في الزام ل ز م ي ا في الزام في الزام في الزام في ا ل ز ا ي الزام في الزام ي ا ل ي ا ل ا م ي الزام ف الزام في الزام في الزام ف الزام ي ل ز ا م ي ا ل ز م في ا ل في الزام في الزام ف الزام في ا ز ا م في ا ز ا م في الزام ي ا ل ز ا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 يعني انا عندي دراك واحد حضرتك قالت لي انا عندي دراك واحد ده الاكل شو ل الاول الاول عشان تعمل برنت فاشل ح مشكله بردان ا ا احسPlus ا ب لك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 بس خ ل ي قوه قوه بس من جوه بقى فيك ايه شوف الحته دي كلها متكرره ايوه ا كلها كلها معقول صح يا شايفه يبقى معنى كده ان فيه م م و د ه لروج ا من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 ايه بقى ايه بقى ايه بقى ايه بقى ايه بقى ايه بقى ايه و ن هذا ه ل س ر ج ل ب الذي ي م ك ا و هذا هو م س ل ع ل ا ل ب الذي ي ن ك ن ان ن ه ا هو مسلسل البيت الذي يمكن ان يكون ه ا ل س ل ا ل ب الذي ن ان ي هذا ه ل س ن ج ل ب ي ت الذي ي م ان ي ك ن ه ا ح و م س ل س البيت الذي ي ن ان ك و ن ه ا هو مسلسل البيت الذي م ك ن ان يكون هذا هو م البيت الذي ي ك ن ان ك و ه ذ و م س ل ب ي ت ك ل ذ ي يمكن ان ك هذا و مسلسل البيت ا ذ ي ي ك ن ان يمكن ان ي ك ان يمكن ان ي ن ان ي م ك ان ي ن ا يمكن ان يمكن ان ي م ك ان ي م ان ي ك ن ا يمكن ان ي م ك ان ي م م ا ز م ل ا ن ا يجب ان يكون مستوى التقليل ولكن يجب ان يكون مستوى التقليل من اجل ان يكون مستوى التقليل من اجل ان يكون م ت ت و ى ا ل ت ق <تصفيق> ي ن من اجل ان يكون مستوى التقليل من اجل ان ي ك و مستوى التقليل من اجل ان ي ن م س ت و التقليل من اجل ان يكون مستوى التقليل من اجل ان يكون م ا ه و ى التقليل من اجل ان يكون مستوى التقليل من اجل ان يكون م س ت و التقليل من اجل ان يكون مستوى التقليل من ا ل ان يكون مستوى ر ولكن صمبطا هذا ه ل مسير الشارع فين ومسير الشارع ومسير الشارع 私は。 لكنك تتحول الى مكان تجمع المكان الذي ي م ك ن و ان تتحول الى م بلو ا ن تجمع المكان الذي يمكنك ان قريب ده تتحول فقريب الى مكان تجمع المكان Ooh. <laughs>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 إ ذ ا يؤثر على التاثير في التمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل و ا ل ت م ث ي و ا ل ت م ي ل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل r ا ل ت م ث ي ل و ا ل ت في ث ي ل و ا ل ت ي ل والتمثيل والتمثيل و ا ل ت م ث ي ا ل ت م ث ي ل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل و ا ل ت م ي ل ل ي م ي ل والتمثيل و ا ل ت م ل و ا ل ت م ل والتمثيل والتمثيل و ا ل ت م ث ي و ف ي ل والتمثيل ولكن هذا مسؤوليات مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ و ي ه ا س ؤ و ل ي ه مسؤوليه س ؤ و ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه س ؤ و ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه م س ي ه مسؤوليه م ا ؤ و ي ه م س و ل ي ه م س ن و ل ي مسؤوليه م س ؤ ل ي ه م س ؤ ي ه م س ؤ و ل ا ه مسؤوليه م س و ل ي ه مسؤوليه م س ؤ و ا ي ه م ن ؤ و ل ي ه م س ؤ ي ه م س و ل ي ه م س ؤ ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ ي ه م ل ي ه م ق س و ل ي ه م س س س س س س س س س س س س س س س س س 私は自然の経験をして、自然して、自然の経験をして、自然の経験をして、自然の経験をして、自然の経験をして、自然の経験をして、自然の経験をして、自然の経験をして、自然の経験をして、自然の経験をして、自然の経験をして、自然の経験をして、自然の経験をして、自然の経験をして、自然の経験を o て、自然の経験をし e 自然の経験 o して、自然の経験 s して、自然の経験をして、自然の経 n をして、自然の経験をして、自然の経験をして、自然の経験をして、自然の経験をして、自然の経験を strength you're どうもありがとうございます。<音><音> ف اهم حاجه في ايه الفيتر ايه الفيتر ا صيني داكي ايه مش سينيس هايكو ا ا تاكيزمية و, و هايكو وتاكيكارديا. هايكو وتاكيكارديا. وتاكيكارديا. يعني ف ل تبيعت م و ايه ايه بالفلس امشاله سابنورمال تنبريشن و بلوك ا م حاجه بلا بلا بلا بلا ب ا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا ب ا بلا بلا بلا ب ا ب ي ض ب ا بلا م ل ا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا ا بلا ب ا ل ا بلا ب ا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا ق ل ي بلا ا بلا بلا ب ا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا ب ل بلا بلا بلا ل ا بلا ا بلا ل ا ب ل هو جرر ا م ص ل ايه جرر ا مصر ا فلاتيري ي دي اللي ه هو الكورنية ا ب ا ل ك و ن الداخله اييه عشق يخش اضوه هو قبل اضنب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 ل ا ن ب يمكنك ان تكون مجموعه من المستقبل ان تكون م ج ع و ع ه من المستقبل ان تكون مجموعه من المستقبل ان تكون مجموعه من المستقبل ان تكون مجموعه من المستقبل ان تكون ي ج م و ع ه من المستقبل ان تكون مجموعه من ا ا ل م س ت ق ا ل ان تكون مجموعه من المستقبل ا ل تكون مجموعه من ا ل ا س ت ق ب ل ان تكون مجموعه من ا ل م س ت ق ب ولكن هناك اشخاص يمكنك ان تكون ايه من السنين والتي تكون ايه من السنين لانه ي ادي ملعقه و ت ا و completely lost ي ن ن ي ثلاثة ص يبقى نايم ملاخب اخرى مابيش عندو بطاقه ي ي و و ل س ل ج الينين اللي ب سلفز مفيش ر وشامح للينين ا في الليكس عنده ايه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 وفي ل اطلع ممكن وخيرتها بعيدا حالات يوم اي ممكن اقصد وحيث رايك تطلع بجسورة بجسد في حلقات و كتير ا ف ي اي خير ا ل مش عنده اي فيديو لا تفهم اوه اي ايونة ما بيديش روح ولا لما المفروض تقريبا ل من الكتب قالي يا أن اخوان ايه ل ن ز م يقولك و حاجه مش ممكن أحسنين هتفرق علينا تطلع او افلاميها ت لون لكن اذا كانت ت ك ن ا ك ي ر ي ا ل م س ت ق ل يمكن ان تكون م س ت ق ان تكون م س ل ن تكون مستقبل ان تكون م س ت ق ل ان ت ك ن مستقبل ان تكون مستقبل ان ت ك و مستقبل ان تكون مستقبل ا ت ك ن م س ت ل ان تكون مستقبل ان تكون مستقبل ان تكون مستقبل ان تكون م س ت ب ل ا تكون مستقبل ان تكون مستقبل ان تكون مستقبل ان تكون م ل ان ت ك و م س ت ل ان ت ك ن م س ب ل ا ك و ن م س ت ق ان ت ك و مستقبل ان تكون مستقبل ان تكون مستقبل ان تكون مستقبل ان تكون مستقبل ا و ن س ت ق ب ان ت و ن م ان تكون مستقبل ان ت و ل ان تكون م س ب ب ب ب ب د هاتحتاج هاد احد احد اشوف ا ل ي ه ا فدلوقتي الان ي السكون تعالي ر ايو إمام ا ت ا ل حتشوف ايه ايه بتعمل ايه بتعمل في كل الجسر يعني ايه بتتكلم ومش بصه البريد يعني ه فاذا ح د سعادوا ل كانت ر ي ي تقوم عارفيني بهذا ل ت الشكل ل ي م ت ج ي ان ح ا ل تكون ي ا مساء فاذا ن كانت ح اللي تتحرك ي ن لها م فهذا ح ت الشكل ا مدان ازاي ل يجب ان ي ل ت ا تكون مساء ايه اللي ي م ت ن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 و ل ك ا هو ا ل م ك ن الذي ك ن ا ي ك و ا ك مكان اخر هو مكان اخر هو مكان ا ل ر هو مكان اخر و م ا ن اخر ه مكان اخر هو م ا ن هو مكان اخر و م ك ا ل اخر هو ا ن هو مكان اخر هو م ا ن اخر ه مكان اخر م ن هو مكان اخر هو م ك ا اخر م ك ن هو مكان اخر هو مكان ا مكان اخر هو مكان اخر هو مكان اخر هو مكان اخر هو م ن ر هو م ك ن م ن هو م ن اخر هو مكان ه مكان و ا م ن اخر ه ن اخر ه ك ا ن اخر ه مكان اخر هو مكان ا و م ن هو م ن هو م ك ا ر ا ن ا خ ك ا ن ا و مكان ا خ ه ا ن ا و م ك ا اخر و م ا ن ا ر و م ولما قلت في ايد ن رسول مخدر ايه, واحدة إيه؟ واحدة عاد تانج اهلا ا عرافل ن واحده كل سيبتيك ن اتوماتك ر بحضة ع د عبرين فهي ايه والتانيه شايفة في ايه, إيه. شايف ح حيثين تانج ي ل ا ن ا ل و ق د برايت ولكن ي الزبده المسير مش راح يكون عند الزبده شايفين يكون عند الوقت شايفين الزبده ولكن هناك قضايا العقليه ومتعلمه ان تكون ا ل ع ق ل م ه هي عقليه هي عقليه هي عقليه هي عقليه هي عقليه هي عقليه هي عقليه هي عقليه هي ع ق ل م ه هي عقليه هي عقليه هي عقليه هي عقليه هي ن ق ل ي ه هي عقليه ه ف عقليه هي ع ل ي ه هي عقليه هي ع ق ل ه هي عقليه هي عقليه هي عقليه ت ي عقليه هي ع ق ل ت ه هي عقليه هي عقليه هي عقليه هي عقليه ه ل ي ه هي ع ق ر ي ه هي عقليه هي عقليه ل ي ه هي ع ق ل ي ي ع ق ل ه هي عقليه هي ع ق ي ه هي عقليه هي عقليه هي عقليه هي عقليه هي عقليه هي ع ق ل ه هي عقليه هي ع ق ل ل ي ه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 しかし、私たちは大事なことはありません。<音声> إذا ى قولنا الكومبيوتر يزالوز ن ومره ن ثانيه أعطوه اننا تستعر ل إذا إيه أهم ومرة ن ن ل و The Interval Usage Interval إذا ل ايه Concussion Parting to with وبعد كده يبقى الأول واحد. يعني الفتره اللي بتتمتع ا ل ي و الفتره البيضاء الفتره, البيضاء. دي. الفترة اللي فيها بيكون هو ايه رائع كالباب بين الكومه بتاعتنا ايه بين الكومه او كونكشن والكومه او ايه وكومه او ك و ن ش ن يعني ي ح ص ل ايه دلوقتي ي ح ص ل ترومه للتجاره ا ل ض او ا د م ن الكومه ع ا ن ف ايه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 ولكن لدينا افضل من اجل ي ه و ن هناك افضل م اجل ان ي و ن هناك افضل من اجل ا ي و م هناك ا ف ل م اجل ان ك و ن هناك افضل من اجل ان يكون ن ا افضل من اجل ي هناك افضل من اجل ان ي م و ن هناك افضل من اجل ان ي ب و ن هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ا يكون هناك افضل م اجل ان يكون هناك ا و ض ل م اجل ان ي ك و ه ن ا ا ل من ا ل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون ا ك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل من ا ل ان يكون هناك افضل م فانت تاكل القضيه اللي انت عليه فادي المحامي بتاعك قلت ان م و ا ط ل ي بقيه بانه مبني عليك فايق وراح م س ا ش ف ى ايه وكان البنسكويت وعمل الاسكندريه وكان اي كلام ق ل و له مفروض ان ل ر ي ت ت ر دياري م ه ممكن ياخد كده يوم もう一回見たらもう一回見たはもう一回のたらもう一回見たらもう一回のたらもう一回見たらもう一回見たらもう一回見たらもう一回見たらもう一回見たらもう一回見たらもう一回見たらもう一回見たらもう一回見たらもう一回見たらもう一回見たらもう一回見たらもう一回見たらもう一回見たら اقول ب له ايه انا, أنا حاجه بيها اصبحت ل ي ا س ف اربعه و ع ل ر 24 س ا ع ة يعني في بقى بقى دي ساعة بقى مين ما عندناش مكان في اربعه وعشرين ساعه نقول عليه انا اياه يمين يا ا م ي ونبيه ساعه ويقول ن ه ايه ما بتقولوا يجوز ب ر ق و ل س لو كانت دي حينزل لكن حدا زييك انت معاكم مين يا اخي يلو اربعه س و منهم ده اللي هم ا ل ف ي ت science أ و الفيتال ف ا ن ش n ن واحد اثنين ثلاثه اربعه وثلاثه منهم اللي هم الفيتال ساينس او الفيتال ل و ا ح د يبقى هو هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ن ح ن ه احببت دلوقتي ا ل ف ص ب يبقى انكشن هي محمد ق ولو هيك انا ل ا في الايام عشرين فطعموها ساعه تبع ميه وبعدين تسعين زكايه ي ب ع د ي ي ن تسعين زكايه وبعدين تسعين ساعات ل ل ة يبقى هو اول حاجة ز لقد اردت ان ا ك ن د ان اكون ج ر د ان اكون مجرد ان اكون م ج ر ان ك و ن م د ان اكون مجرد ان اكون م ج ر ا ت ا و ن م ج ر و ل ن اكون مجرد ان اكون مجرد ان اكون م ج ان ك و ن مجرد ن اكون مجرد ان ا ك و مجرد ان اكون مجرد ان ا و ن م ج د ان اكون م ان ك و ن م ا ل ك م د ان ان ا ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ن ان ان ان ان ا ان ان ان ان ن ان ن ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ا ي ان ان ان ان ان ان ان ان ر ن ان ان ان ان ا ان ان ان ان ان ان ان ا ان ا ان ان ان ان ان ن ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ا ان ان ان ان ان ان ن ان ا ان ان ان ان ان ان ان ا ان ا ك و ل ق ج اردت ان ث ث ة اعمل تكون هناك امر ل م ا ل ط يبقى س ل ه ل ا ث ن ي ن يشوف ا ل ب ل د ريشة ا ل على الارض ب ويعطينا بلدنا على الارض ا ويعطينا بقى بلدنا على الارض ويعطينا بيه على الارض ويعطينا ي على الارض لانه ب ل عالفرق يجب ان ل ا س ت ي يكون ت م الاستمتاع يعلى ل و بين إ الضغط ي ثلاثي على ا عشان ا س ت ل ي ج الاطلاق ج خير هم موجود في ا ل و ت في المدال طب ع لانه و الفصل يمكن ي ان يكون ل ا بمثابه المطر و في و ا يا مش ل ه م اهم س ت ق و ل ي ولكن هذا هو الموضوع الذي يمكنه ان يكون في بلدنا نعمل ايه ط ولكن ي ت ح ان يكون هناك شئ يمكن ان ي ط ه ط ب ع ا و ش ي ل ك ن ان يكون ي ن ا ك ف ا يمكن ان يكون هناك شئ يمكن ان يكون هناك شئ يمكن ان ي ك ن ا ك ش يمكن ان يكون هناك شئ يمكن ان ل ك و ن هناك شئ يمكن ان يكون هناك شئ يمكن ان يكون هناك شئ يمكن ان يكون هناك شئ يمكن ان يكون هناك ر ل ي ك ن ان يكون هناك شئ يمكن يمكن ان ب و ن د ن ا ك شئ ي م ك ان ي م ن ان يمكن ان يمكن ان يمكن ان يمكن ان يمكن ان ي م ا ن ان يمكن ان يمكن ان ي م ان يكون ه ا ك ش 私たちはこの時点で、私たちはこの時点で、私たちはこの時点で、私たちはこの時点で、私たちはこの時点で、私たちはこの時点で、私たちはこの時点で、私たちはこの時点で、私たちはこの時点で、私たちはこの時点で、私たちはこの時点で、私たちはこの時点で、私たちはこの時点で、私たちはこの時点で、私たちはこの時点で、私たちはこの時点で、私たちはこの時点で、私たちはこの時点で、もたちはこの時点で、私たちはこの時点で、私たちはこの時点で、私たちはこの時点で、私たちはこの時点で、私ンちはこの時点で、私たちはこの時点で、私たちはこの時点で、私たちはこの時点で、私たちは、私たちは、私たち о 私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、 なんで يعرفوا ازاي اول حاجه يبقى فيه اللوط بكوتشيوس مثلا طبعا هنا بيكون جراديوال اللوط بكوتشيوس مثلا بيكون ايه جراديوال مبيكونش صادم لو انا في كوتشيوس كده يصعدم فولينغ باتروم هنا ي ل ي جراديوال يعني نورمان الاول ما اتمثلنا هو نورمان بعد كده يبقى ايه بعد كده يبقى دراوزي كمان بعد كده يبقى سني مثلا ايه يبقى سني كوماتوز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 ي وفي <تصفيق> الحديثه التقليديه تتمتع بالتعبير و تتمتع بالتعبير و تتمتع بالتعبير ز و تتمتع بالتعبير ا و انه تتمتع ن بالتعبير و ت ن م ت ع بالتعبير وشفت ا ل م م ان كل ده ي ك و فيه ا ي ز ي عامل كده بقى م و س ي إ ي ه يقولي فيه هذا السينس اوف ليتراليزيش عشان تيجي بحلقه و ح د ه ج ي ب عن سينس اوف ليتراليزيش انها تنشي ف ي عندي إ ي ه بقى هما ثلاث حاجات الفيوبر صح وكان عندي فيه ايه رف نفس وعندي إ ي ه زي الموضوع ايه متلفون ا الفيوبر انت الفيوبر عندي يقولي ايه ما ي ج د س ا ل أ و ل خلي بالك وقلت وقلت بي بي ايه اردت مياه ي ر ولكن هذا يجب ان م يكون هناك ل اجراءات ي ل قال القول ح ي ا ة مختلفه ر ا في, في, في المستقبل اول از Flightها ازلالسايت علية بعد كده ايه بعد كده وصل برضه على ارض ايه على ارض ايه والموصل خضر اكتشريت برضه ايه على ارض ايه يعتبر عنده تويتش زي عنده ايضا ك و م s ا ر ج ن تويتش او ايه او كومبارجن وانفايت من الشمال ايه وعنده م ا م و ع ه من ناحيه اليمين ولو عمال يتحرك او يتشنج من الشمال جرب ايه ف ا ي メッセージメールの間で、メッセージメールの間で、メッセージメールの間で、メッセージメーの間で、メッセージメールの間で、メッセージメールの間で、メッセージメールの間で、メッ e ージメー e の間で、メッセ e ジメールの間で、メッセージメッセージメッセージメッセージメッセーメッセージメッージメッセージメッセージメッセーッセージセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージメッセージッセージメッセージメッセージッセージメッセーッジメッセージッジメメッセーメッセー あっこんにちは。<ペー><ペー> و ح ي ن حاولوا ايه حاولوا ا ي و ك الاول ايه في الفايل وبعدين ع ب ى الفايل واتلاتز لان حاجه ا ن ي ه في شريطه الاول وبعدين ايه نص المتر ق ا و ل ن س ش ر ي ط ل برضه يعني ت و ش ل ك م ب ر ج ر وبعدين يحصل شلل يحصل ترلز طيب ايه دا بقى و على و رسلنا سيهم عبر ن دا اخوات الفايل عن قصة ايه ن ا مما يجب ان يكون المساعده في المستقبل ويجب ان يكون المستقبل في, في, في, في, محيا في, في المستقبل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 و ن ح ي ا ل ا ن ي ة ه ن ا ع د ن ايه إيه م ا ي و س ه مرئيه ل ل ا ي د ي كي يصبحوا م ي ز ا للعيدي ث ا ن ي ة كي يصبحوا ميزه للعيدي كي يصبحوا ميزه للعيدي كي يصبحوا ميزه للعيدي كي يصبحوا ل ا ميزه للعيدي كي يصبحوا ميزه للعيدي كي يصبحوا ميزه للعيدي هذه اول حاجه هي الاكتشافات ا ل ا ك ت ش ا ف ت ا ل ا ك ت ا ل ك ت ش ا ف ت ا ل ا ك ت ا ف ل ا ك ت ش و ف ا ت ل ا ك ت ش ا ف ا ت ك ت ش ا ف ت الاكتشافات ا ل ا ك ت ش ا ا ت الاكتشافات ا ل ا ك ت ش ا ف ت الاكتشافات ا ل ا ك ت ش ا ف ت ا ل ا ت ش ا ت ل ت ش ا ف ا ت ا ا ك ت ش ا ف ا ت ا ل ت ش ا ف ا ت ا ش ا ف ا ت ا ل ا ك ت ش ل ا ب ت ش ا ا ل ا ف ا ت الاكتشافات ا ل ا ل ا ك ت ش ا ف ا ت ا ل ا ك ت ش ا ل ا ك ت ل ا ي ت ش ا ف ا ك ت ا ف ا ت الاكتشافات ا ل ا ك ت ا ف ت ل ا ك ت ش ا ف ل ا ك ت ش ا ف ا ت الاكتشافات الاكتشافات ا ل ا ك ش ن ف ا و ا ا ك ت ش ا ف ا ت ا ل ا ك ت ش ا ف ل ا ك ت ش ا ف ا ت الاكتشافات ا ل ا ك ت ف ا ت الاك ولكن هذا ك ا م ا ل ي و م بان ي ق و بان ي ف و م بان ي بان ي ق و بان يقوم ب ا يقوم بان يقوم بان ي ق و ا ن ي و م بان و ا ن ي و م ب ا يقوم بان ي و ن ي و ا ن يقوم ا ن يقوم ا ن ي و ا ن يقوم ن ي و م ي ه ا ن ي ق ا ن ي و م بان يقوم ا ن ي م بان ي ا ن ي م بان ي م ا ن ي ق م ا ن يقوم بان ي م بان ي ا ن ي ق م بان يقوم بان ا ن ي يقوم يقوم يقوم م ا يقوم م ب م بان ي و ا ن ي ا ن م ب و م م بان ي ق 同じくらいの時に、言の時に、この時に、この時に、この時に、この時に、この時に、この時に、この時に、この時に、この時に、この時に、この時に、この時に、この時に、この時に、このこの時に、この時に、この時に、この時に、この時に、ここの時に、この時に、この時に、この時に、この時に、の時に、この時に、この時に、この時に、この時の時に、この時に、この時に、この時に、この時に、この時に、この時に、この時に、この時に、この時に、この時に、この時に、この時に、この時に、この時に、この時に、この والزيجه سينتر ا ورايز اوزانيه ر طلب فعنت او بلاش إذا ل ت ر ش و ع س ا ل ا م ن يقفل نشر ه النيل م ر او بلاش ترشر الق وفي ن ي س الوقت ي يجب ان يكون في مكانه يجب ان يكون ا ا في مكانه ي يجب ان ا خمات ا يكون ا في م ن ا ن ا ه يجب ان يكون في مكانه ايه ولكن يجب ا ا ان ي ج ت ك و ل م و ق ع معاكو ع ولكن ح ا يجب ان تكون مقطع معاكو ا ل م ا اكسر ن ج ل جولة اكسر سوافين معك اجل ان يكون هذا هو مسؤولي لانه يمكن ان يكون هذا هو مسؤولي لانه يمكن ان يكون هذا هو مسؤولي او ح ا ل م ه و ا ي ا يجب ان تتعامل م ا ي ن ه التي ت ت ا م ل م ا ل م ي ن ه ا ل ي تتعامل مع ل م ي ن ه ا ل ت ا م ل ا ن ه التي تتعامل مع المدينه التي تتعامل ع ل م د ي ن ل ت ي ت ا م ل م ا ل ي ن ه التي تتعامل م م ي ن ه التي تتعامل مع ا ل د ه ا ل ي ت ا م ل مع ا ل م د ه التي تتعامل مع المدينه التي ت ع ا م ل م ل م د ي ا ل ي ت ت ل د ن ه التي تتعامل ا ل د ي ن ه ا ي ت ت ع م ل مع المدينه ي ت ا ا ل م ه ل ت ي ل ع ا د ن ا ل ع ا م ل ع ل م التي تتتتعامل م ل م د ي ن ي ت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 يبقى اكتر دورال تبعت موز و انتر ترلل اخر ح ا ج ة حتى البون ت ح ن ق و ل ن ا التراكشر على اي س ي ن ا ت و دائما جدا دبرت التراكشر ده يدغى برضه على ا ل ت ك د يبقى تحييلي ايه كوزيت او كمتشر و ل ن ا م و ز و ايه و دبرت بون هنموز و ل ن ع م ل ايه و دبرت بون هنعمل ايه و دبرت بون هنشوف بقى شباب لو جينا شوفنا ايه لو جينا شوفنا اول ح ا ج ة هنشوف هنا توماتك و هنشوف هنا ايه و ا واحد واحد. هو اسم اكبر إيه. ايه لا يمكن ان ج د و ن ا ث ي ه ا ث ايه اثر ايه ايه ايه ايه ا و ه ايه ايه ايه ايه و ا ح د ا ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ي ي ه ايه ا ايه ايه ايه ا ي ق ايه ايه ا ه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ايه ا ا ي ي ه ايه ا ي ي ه ا ي ايه ايه ا ي ايه ايه ايه ا ي ي ه ايه ايه ا ه ا ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ي ي ه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ي ا ايه ه ايه ا ي ي ه ا ايه ايه ا ايه ايه ا ي ايه ايه ا ي ايه ايه ا ي ايه ايه ايه ا ليه ده أ ل ا ب ط ا ل ولا حاجه ة ن ي ق ا ن و ن ي ا ا ل ج ي ز ن ما هو قول مستورد يعني توماس قالي بلوتو ده هيك زي ما خدنا بكت وغالبا طبعا بشومه قلنا ببلاند ايه اوبجكت وغالبا ه ن ل ا ي عنده ايه وزيك قلنا ايه ح ن ل ا ي عنده فيشر وفيشر ا ل عمل ا ا ن د ر في الام ايه في الميد ا ل م ا ن ج ي الاطري ممكن يعملو ده ايه ب ر ا ه ديورا زي ما ت و ن ا ويعدي ك ل ا س ي ك ا ل ك و ن ك ش ن وبعدين كمبريشن و وبينهم هو لا د غالبا بيكون فيه في ليوسد ايه ليوسد انترزل وراجل انا ومان انا ح ق و ل بقى طلب عدمانه يبقى كنت يوز دؤوم وشوما بتعمل تشن في التمبل يبقى التمبل م ش ر و خ ة اشيل عملتي وابص عليك اثر الجوال المتومه والارض ا ل م ق ط و ع ة وابص عليك برينا السفلاتين وميه الاسجنس سهل اقولي ا ل بقى <تصفيق> تقريبا لازم يعني حتى بيانش بيانش. يبقى حافظ اصلي اللي و بياني غالبا في الشهر تيامنا اول ح ا ج ة ا ك ت ر د ي ا ل ا قومو ل ق و ل تروماتيكي ب ا مفيش عندي ه ايه اثاره خلصنا لنا عدو عدنا ع ج ي ن ا عدو م تروماتيكي اكترديولا ا ل مية تسعة س تقلب عن ناحياني م ي ا ل ا تسعه ر يا ر ت ان ان شاك الارض يباين وخمس ا بالارض يا ا ي ه ي ب ا ن ع ن ى كده د ا ايه ده الاوثر ايه ده الاوثر فردس الصفحه الخارجي بتاعت ايه ديونك يبقى فيه كي... كي... كي... ده ايه ديونك يبقى ده على طول اكتر ايه ديونك صحه صحه بص عامل تاني يا عمري ما في قاش